<تصفيق> اللهم والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين اما بعد ان شاء الله ترى عندنا ني من أصول عقيده اهل السنه والجماعه ان الله توجزها تبان دني سَمَّ الطَّاعِمُ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُسْنِدْ من أَوَّلِهِمْ إلى آخِرِهِمْ وَآخِرُهُمْ وَقَامَ النَّبِيُّهُمْ مُحَمَّدٌ عليه اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَفْضَلِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْإِيمَانُ بِالرُّسُلِ إِيمَانٌ مُجْمَلٌ وَالْإِيمَانُ بِهِدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ imanun mufassal wa i'tiqadun annahu khatamur rusuli fala latiya ba'dahu wa man lam ya'taqid dhalika fahuwa kafirun naam shaykh rahimahuhullah ta'ala rabandana adkuratuqisaa iya asru amri afawa aliman birrusul laqaymira inma za Allah subhanahu wa ta'ala bihim نقول لكم بما رأيتم من سمى الله منهم باب عند الله سبحانه وتعالى يفوز امزنا يابو القران ومن لم يسم نباب عند الله سبحانه وتعالى تفوز امزنا يابو القران من اولهم الى اخرهم كفا كوا امبري وشكا ونوما وختمهم نبينا محمد عليه وعليهم افضل الصلاه والسلام تمنيك انوما ارينوا ياكوم محمد صلى الله عليه وسلم ناين دي نونوا ايري انيما يايو والايمان بالرسل ايمان مجمل كويرا انوا ز الله سبحانه وتعالى او زو نييمان امبا ني مجمل نعم سواه نكوفا كون نغونوا كوينوا زوس ز الله سبحانه وتعالى تو walimanu binabiyina muhammadin sallallahu alayhi wasallam imanun mufassal alikako ymera inu yaatu muhammadun ni imanun mufaswal lukuvuga ko ni ngombako abanu bosi araba yahudi araba kristo araba majusi araba buza araba dinabandi ni ngombako bamwemera. muriki gihe yo kwemera iyo ateme inwa imana muhammadun sallallahu alayhi wasallam Naa mujmal ni kuvuga yani i don't know ko ubemera wose na tuta tegetswe kugulikira amasege ko ariko turabemera wose ni kuvuga ama imanul mufassal liku niwe twemera wenyene muri kigihe na indi n'umwa to kurikira atari muhamadun sallallahu alayhi wa sallam paim wa iqadahu annahu khatam ar-rusul fala rabiy ba'da kadinokwemera ko muhamad ari n'umwa ya nyuma na indi nyuma iri inyuma yayo nchoki tuma bwa bvuka ko aridi inumwa inumwa inumwa muhamad muhammad araba kafiri sawa ko inumwa inyuma sawa muka sheikh wa man dhalika kafir wa inuma inumo ya inuma Naahidi numa ili nyuma yayo atari wewe numa ili nyuma yayo utinze ukono sawa wal yahudi اَتَعْلَمُونَ ابْنَاءَ الله كما وقالت يهوذا يسوع بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله طيب والايمان بالرسل يعني ايضا عدم الافراط والتفريط في حقهم كَمَرَا انما زمنا محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى استطبيب مباكا عدم الافراط نارينزه من اي ياكيكرام بكا اكبها اني اكمسلم كي با فترشي ويوي ساوى نقائص بمعنى اسوا سوسي سيما مبكا كافتيريزا في حقهم كتك حق ذاو بمنة متم و الله سبحانه وتعالى و اamini كما جثوا و ليو usichupi mipaka kataka kuamini nure yenza chane kubizera wala usi uina upungufu kataka kuamini sawa katika haki za khilafa lilyahudi walnaswara kinyume na mayahudi na manaswara aw yahudi na kristo alladhina ghalaw wa fi ba'di arsul abayehudi na banaswara bararenze arinwa simana vaha ikibanza tali chiwa abo hatta ja'aluhum abnaa allah gushikanaaho wa bagira abana ba allah subhanahu wa ta'ala ma yahudi rama naswara wali chupa mipaka mpaka wa kwafanya baadhi ya mitume wa Allah kuwa ni watoto wa Allah kama alizungumza ta'ala mko yafuzi Allah subhanahu wa ta'ala wa قالت ليهود عزير ابن الله ابو يهودي uzair arumana wa Allah wa قالت النصارى naba nsara bravuga almasih ibn Allah ko yesu arumana wa Allah nikubuga ko با رينگه جيك مشكرا اهو بابها كي بان ساتاري صروا في حق الرسل وتناقصوهم وفقدت اهمتهم عليهم طيب اما الصوفيه هبا أم صوفي والفلاسفه نجد ابنا وفيلسوف سواء فرطوا في حق الرسل وينيو كذم بها حق الامتومه بما وكوشوشا اشيما وتناقصوهم بما wa a'immatahum a'immatuhum an mabashira yajuru baja bashe bi wabo mab sufi wa babna wali ujam sha wabo mab sufi afise akachiro kanini gusumba inma za allah subhanahu wa ta'ala sa tay wan wathaniyuuna wal marahida kafu باباندي باسenga bigirwa mana walmalahida malahida ni babandu batemera omusumuheru malahida babo bemera ko omuheru zobaho aba mose kafaru bijamii arrusul bobapiinze inuma zose alwathaniyyuna babisenga bigirwa mana nagobeko bokemera inuma za allah almalahida babo ابا نابونينه نيبيمرا اينموازي الله سبحانه وتعالى زوس زوس نعم واليهود كفروا عليه الصلاه والسلام والنصارى ومن امن ببعضهم وكفر ببعضهم بالجميع طيب واليهود ابا يهودي كفروا بعيسى بمسيح يسوع رامبينزه ايسا مبره باشا كانو كو مويجه هو محمد عليه الصلاه والسلام و بينغانا محمد والنساره نبا كريستو رابوني ني كفروا بمحمد و بينزنده محمد برموا كان ومن امن ببعضهم او زقيزرا بعض يا Bimana mana bamwe muribo wakafara bibadhim agapi nga tange agakana abandi muribo Fahuwa huwa biljami aba bose iyo upinze inumwa imana mana imayo ukayanga ukaiyakana ubawa akanyezozi ntogi tumana banna tugira de baraba sana ke na utu tukai ara abantu iyo abatutse muhammed ndabunyera bakacha batukai isa baki bagira ko isa ya allah iyo apinze umwe muba za allah subhana aba yapi الملاحدة الذين لا يؤمنون باليوم الاخر هابونا ابغوا بمر امسي ومروك اما الملاحدة باريبو بيش الالمانيون نبا نبا مبري باموري بو بس تناسخ ال ال ال الارواح يما كيدت قبل طيب يعتقد تناسق الارواح ارواح تناسخ الارواح في صبى نورا انتقال الروح بعد الموت من بدن الى بدن اخر في صبى نورا انتقال الروح انزلال الروح بعد الموت من بدني من بدني الى بداني اخر هي عقيده مري اريدين ميغوي ياباشيا بفيسه يفيكاد كوكو باشيا ما ميمغيميش ادي 12 القرابق والبافنيه نابد نابد نماني نون اريدين ميغوي يفيسه يفيكاد يفوغاكو انتقال الروح بعد الموت من جسد تجل بدني الى جسد اخر يومو افوي ابا افوتجا اتيكادي يوكو يوكو ميراكو ييسناغوي زوهيرا يومو افوي اومساويوي اوسووكا وكاكي دامو كيندي كيرمنا aka kura ka nda afuye kandi bagacabamo baga hamba mukindi gihugu bagacabamu bamujaramu kindi gihugu nikuvuka malaida nabogobera umusi, wimeruka boba vuka ko insi nabwo izohera umuntu afuye bazarabamu bamvjara mukindi gihugu uja busahuye waka soho kaka giza Bena qadiyani wa rafisa yo itikadi yatanasuhu wa rafisa طيب cange bago iyo ndo azabu yako isazi azaza giza <laughs> <sma, ijiga. laughs> hadith za islam jamaa na google ilimu ali أيه. قال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفصلوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون اطب الله سبحانه وتعالى يا ابا ان الذين يكفرون بالله ورسله ما بعد واكاني <تصفيق> الله سبحانه وتعالى لنمذا زا زاي ويريدون ان يفرق بين الله ورسله فغاك ويقولون نؤمن ببعض تريمهي باميه مريب ونغفر ببعض كالي تراكنيه باميه مريب ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا ساوا اولئك هم الكافرون حقا ابو نيبا هاواكاني بوكوري باباندي بغاشاكا كوميرا ان مزمانا بكا ايزندي ابو نباهاكاني بوكوري نعم الله لا بغى ولا تفاريكيشي بين يوتة ketika mitume bimaana hatubagui yote ketika mitume wote wote ni nungaza Allah subhanahu wa ta'ala zote tulazemera tayyib al khamis wal iman bil yawm al akhir ya'ni at tasdiq bi kullima yaqul ba'da al mawt والمعاملات والتجاري والحسابي ووزن الاغماء واعطاء الصدقه باليد أو اجتماع والدراد والجنه والنار والاستعداد لذلك بالاعمال الصالحه وترك الاعمال السيئه والتوبه منها طيب اجمع حفظه الله تعالى افغا ينغي يغتانو يكو يزيرا والايمان باليوم الاخر كوي مرا امسلي ميروكا يعني التصديق بكل ما يكون بعد الموت نكوفكا كون كوي ميرى يوس بيبا انيما يوغفا اليوم اليوم الاخر اي تانغراها امن وافوي اجا نو امسي وان يومي واو تانغوي نكوفكا كون كوي mima akhbara Allahu bihi wa rasuluhu mubija Allah subhanahu wa ta'ala yafuzze min ummayayo min adhab alqabr qoma rakho mukaburi albihano kuna adhab kaburini wa na'imihi naqoma rakho mukaburi almigisha ara abanu bazoron migisha mukaburi Mi ara abanu bazoronka ibihano mukaburi yaso المعتزله معتزله ابو ابا نبغيمراكو ممفا اريبي هانو شانيني انا ساوى والبعث ماكو مراقته زوجوا فيفسنكويمرا ومسيمروكا ساوى والبعث من القبور كتوزو زوج وتوفى مو فازي واط والحشر انما تزكر انواع فسان هاموه والحساب انما تهاروغ ووزن الاعمال nibikogwa vyatu bizopima kumizani sawa wa athwa'is suhuf tuzuhaba tuzuhaba ibitabu ara abantu bazuhaba mukuboko kokukuryo abanzi kokiwafunyiwa mu gongo sawa mukongwa bivuze wa athwa'is suhufi bilyamin yamin zuhaba ibitabu mukuboko kokukuryo awi shimali chanye mukuboko wikubanfu sawa was sirat نعم انك كان دجمر اكو ارسراف صراط وان منكم الا وارضها فستذوت عليهم الصراط فست كل ساعه ومساء ستذوت عليهم الصراط بيفاني نيبكوا دفيو يكو طيب والجنه والنار نوكو مر اكو يجور نمريره kandi bitazohera bizogumuko imyaka yose milele walesti'dad lidhalika nokwitegura ibivyo bil'a'malis-saliha mugukora ibikogwa giza watarki l'a'malis no kureka ibikogwa bibi wattaubati minha nokwihana ku bibi wakozini kuvuga ko wemererjeyo bino kandi witegure witegure yuko ايش ويتهغوره اوموس نزا وكيراغوتي اوموس وانيما زوواكيراغوتي نعم مؤمنه قالوا بين يوم الاخر الدهريون, الدهريون هم الذين يقولون ببقاء الدهر نبا نينغ مالاهيدا ابا بوفاكو ايسي يتا زوهيرا الارواح الدهريون الذين يقولون ببقاء الدهر الدهريون وهم الذين ya korun di babadi addah tabavuga ko ifite azohera zo gumukunyene nabonele mafite akomere kwa tanasuhu alarwah tabonele bavuga ko yo umuntu afuye ngakuisalibeki minishi sheh hawa bose yose tuwaba dahariyun tuge malaahida tuge almaniun ko idini ni misengero uri hanze na ani si na ma auani dunia nikuvuka kwa dini nisi nabwa bihura uri mu msikiti vuga imani allah wal wa lam yu'minu bihi ما نستحق المذوب وان امنا بوقوعه وقالوا لن يدخل الجنه نتائج الا من كان يهودا او نصارى قالوا درسنا النار الا ايجاما معذابات <تصفيق> koziya hey, nah, hey, hey, hey. hey. bi hey. ba. ani aku na dunia zaba kende isi. Eh bavuga Aba yuko twedufuye imishaha yatu kenda gusahinjira mu bandi bantu. Ba ngamu ngamuburundu wacha bakubyaramira Amerika. وفيه امريكا وكوكفيارا ومفرنص وكوكورا وكوكورا ووفيه بكوياهااند نجو زو كا كدي بكوياهااند حاجه اكفي كان ما زويفو وافو ساو <تصفيق> انا <تصفيق> بكوياهااند ساو طيب واليهود والنساره ناو يهود ونا ونساره لم يؤمنوا به الايمان الصحيح نغوبيزي اوموسي ييميروكا ايمانا ايمان صحيح المطلوب امبينه ياتكيكانا وان امنوا بيوحهي ناو بيمه يوكو امويرو زوكيرا عليك نغوابيمه وبيمه ايماني يوكوري وقالوا برفغا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا ناو زو كنجيلا مويجورو اثاري مويهودا چا مو نكو بافوك قالوا ورافوك كاندي كي نوتك كان ايكنوي إي. نتبغو بيميه ايمان إي يعني يعني إي. قالوا ورافوك كاندي لن تمس النار الا ايام معدودات tabo tuzokungira mu muriro atari imisi mikye gusa bakavuga ukoma yahundi na marasoala kwa twere tuzokuringira mu tuzokungira mu biro وان كل ما يجري من خير وشر وكفر وايمان وطاعه ومعصيه فقد شاءه الله وقدره وخلقه وانه يغض الطاعه ويكره المعصيه وللعي <تصفيق> طيب الله شيخ رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى أرفك. والايمان بالقدر نقوميرا قدر يعني الايمان بان الله عالم كل شيء بيتفوز نقوميرا الله سبحانه وتعالى يا من يكن يبر فيوس ما كان يجاباي وما يقول نيبزوبا نيه مرتبه امرئ العلم تواليت بغاتو مرتبه امرئ القدر العلم تواليت هذاك بما نجس وقدر ذلك في اللوح المحفوظ ارجع انك مري اللوح المحفوظ جئ سرج عندك اكبك ديريا سواه وان كل ما يجري من خير وشر قد يكون بجانب يوسف كان كويس وكفر وايمان نبوكافري نوكويزرا وتوعه ومعصيا نقمتي الله نكمواسي قد شاء الله جزي الله يا ابي شاس سواه وقدره اكبي قديريا وخلقه اراويدما ارجوما وانه يحب الطاعه نال الله يا ابي شاس ارجو akunda apamkamburukira Allah anapenda wa kumtii wa yakrahu